¡Más el Basti! ¡Muy At the end. شفتي نقولي كنتي معايا واليوم كي معايا فكري كي كنتي معايا ها وليتي وليتي معايا ها يا راي ها ولي غير لك رايك يا سيتي راش فكري ها سيتي على Och vakey ke kun ti ki wali ki wali Kijk, Kunstie, Rijm, Kunstie, Kunstie, Kunstie, Kunstie, Kunstie, Kunstie, Kunstie, Kunstie, Kunstie, Kunstie, هاربويا رحتي الغربه ويا رحتيها الغربه وما بياش نطي يلا والفقرا ضمي ويا والفقرا ضمي نسياوها توهي عليا عدياني واش نسيا فكري كي كنتي معايا واليوم كي وليتني Wil je om? je وعشتك هاي شدي هانا بعدك زادني ويا بعدك زادني اه محاين هاي بغلبه في العشرة وقعدت يمود لي ربيا قعدت يمود ربيا He won't let